أصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا نظرا لقصر الوقت في هذا الدرس صباح يوم الخميس سنتكلم على موضوع يسأل الناس عنه كثيرا وهو المسع على الجوربين والخطفين فالجوربان ما يلبس على الرجل من قطن او صوف او غيرهما وهو الذي يسمى الشراء والخف ما يلبس على الرجل من جلد وهو الذي يسمى بالكنابر او ما اشبهها حسب اختلاف الناس في اللهجات والكلمات المسح على الخفين او الجوربين دل عليه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم اما كتاب الله ففي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاصلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين أرجلكم الكسر قراءة سبعية ثابته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي معطوفه على قوله في رؤوسكم أي وامسحوا بأرجلكم فإذا قال قائل الآية فيها قراءتان الصحيحتان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرجلكم بالنص وأرجلكم بالكسر فلماذا لا تقولون إن الرجل تمسح مرة وتغسل مرة يعني احيانا تمسح بناء على قراءة الكسر وأحياناً تغسل بناءً على قراءه النصر فالجواب عن ذلك أن يقال أو الجواب على ذلك أن يقال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على رجليه إلا وهما في الخفين وإذا كان كذلك وجب ان تنزل الايه على حالين وهما ان الرجل لها حال تكون مستوره بخف وحال اخرى تكون غير مستوره ففي حال كونها مستوره تمسح وفي حال كونها غير مستوره توسح هذا وجه الدلاله من كتاب الله عز وجل اما من السنه فقد تواترت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المسح على الخفين تواترت يعني اتت من طرق كثيره تفيد العلم واليقين ان المسح على الخفين ثابت وفي هذا يقول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤيه شفاعه والحوض ومسف كفين وهذه بعض البيت البيتان مرة اخرى مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض ومرة ثالثة من أجل أن تعيدوا البيتين عليه مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسخ خفين وهادي بعض من حذر ومسخ خفين حسن بارك الله فيك حديث من كذب يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي م... قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أتى من طرق كثيرة. ومن بنى لله بيتا واحتسب يعني من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه هذا أيضا متواتر ورؤية يعني رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة هذا أيضا متواتر وقد دل عليه كتاب الله عز وجل مثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه والنظر إذا أضيف إلى الوجه تعين أن يكون النظر بالعين بخلاف ما إذا اطلق فإنه يمكن أن يراد به النظر في القلب كما في قوله تعالى اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء هنا النظر بالعين ولا بالقلب بالقلب لان العين لا يمكن ان تنظر في ملكوت السماوات والارض لكن النظر يمكن يفكر اما اذا اضيف النظر الى الوجه فهنا يتعين ان يكون النظر بالعين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة كيف تكتب ناظرة الأولى كيف تكتب الأولى والثانية بغيرها نعم الأولى بالألف والثانية هذا الجواب الاخر ما الفرق بينهما تمام الصواب العكس عكس ما قال المجيب الاول ناظره الاولى بالضاد بدون ألف والثانيه بالضاد الالف لأن الأولى من النظاره وهي الحسن والجمال والثانيه من النظر في وهو بالضاء اما أما من السنة فقد تواترت تواتر الأحاريث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمنين يرون ربهم فقال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون القمر ليلة البدر فإنكم سترون ربكم كما أترون القوم ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فمن استطاع نوح فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر ففعلوا شفاعة ما هي الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد تواترت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والشفاعة نوعا عامة وخاصة فالخاصة هي شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل الموقف أهل, أهل الموقف يوم القيامة يلحقهم من الغم والقرب ما لا يوقفون فيقولون اشفعوا لنا إلى الله يريحنا من هذا الموقف فيأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقوم فيشفع إلى الله بإذن الله ويقذل له بين العباد وأما العامة التي تكون لرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولغيره فهي في من دخل النار أن يخرج منها وفي من استحق النار أن لا يدخلها فيشفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من, من النبيين ومن الملائكة ومن صالح البشر، وكل هذا بإذن الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه والحوض يعني به حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الحوض المورود الذي يكون في عرصات القيامة ناء وأشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبي... وأطيب من رائحة المسك من شرب منه شربة لم يضمأ بعدهم أبدا من شرب من هذا الحوض شربة واحدة لم يضمأ فاعدم أبدا اسال الله يا جنن ممن يرد ويشرب ومسح خفين وهذا والشار فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسحة الخفين قولا وفعلا ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر يعني في المسر على وكذلك رواه أهل السنن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف ولا حديث بهذا كثير المسح على الخفين من المتوافر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن لا بد فيه من شروط انتبه له لا بد فيه من شروط الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة فإن لبسهما على غير طهارة فلمس ودليل هذا ما تبت في الصحيحين وغيرهما عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليه و ارجو من الحديث انه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فيعلم من ذلك انه لو لم يدخلهما طاهرتين لم يمسح الشرط الثاني ان يكون ذلك في الحدث الاصغر أي في الوضو وأما في الغسل فلا نسحى الففين ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بليالي بلياليهن إلا من جنابه ولكن من غائب وبول ونو فلو حصل على الإنسان جنابه وهو لابس الخفي وجب عليه أن ينزعهما وأن يغسل, يغسل قدميه كما يغسل بقية جسده الشرط الثالث أن يكون ذلك في المدة المحدده شرعا وهي يوم وليلة المطيم وثلاثة ايام في لياليهن للمساب ودليل ذلك حديث علي النبي أبي طالب رضي الله عنه وقد سقناه لكم بتمان وحديث صفوان بن عسال في ولكن من اين تبدا المدة هل هو من اللبس او من الحدث بعد اللبس او من المسح بعد الحدث هذه ثلاث احتمالات الاول من اللبس الثاني من الحدث بعد اللبس الثالث من المسح بعد الحدث الاحتمال الثالث هو الصحيح أن المدة تبتدئ من المسح بعد الحدث لأن الاحاديث الواردة يمسح المقيم كذا يمسح المسافر كذا ولا يصدق المسح إلا بفعله إلا بوجوده فعلا وعلى هذا فالمدة التي قبل المسح لا تحسب فلو لبس لصلاة الفجر وانتقض وضوءه بعد صلاة العشاء ومسح في فجر اليوم الثاني فمتى تتجه المرجاة؟ نعم؟ من فجر اليوم الثاني فيمضي عليه خمس صلوات كلها لا تحسب لها تبتدي من فجر الثاني <تصفيق> لأن ذلك هو أول مسجد بعد الحلقة فإذا بقي فاذا مسح الفجر الثاني وقد وقلنا انه مسح في الساعه الخامسه والنصف وجاء ف... وجاء فجر اليوم الثالث ومسح في الساعه الخامسه والربع وتمت المدة ولكنه بقى على طهارته طول اليوم لم تنتقد طهارته إلا في بعد, بعد صلاة عشاء فكم وقتا مر عليه وهو لابس نعم خمسة عشر صلاة خمس صلوات في اليوم الأول الذين لم يحسن، وخمس صلوات في اليوم الثاني وخمس صلوات في اليوم الثالث فإن قال الإنسان كيف يمسح في لهم وقد تمت المدة قلنا لم يمسح بعد تمام مدة ولهذا قدرنا أنه مسح في اليوم الأول في الساعة الخامسة والنصف والثاني في الساعة الخامسة والربع أي قبل تمام مدة فإذا قال قائل وإذا تمت المدة هل ينتقض الوضوء أو لا ينتقض فالجواب لا ينتقض إذا تمت المدة وهو على طهارة فليبقى على طهارته حتى يحدث ثم لا يمسح حتى يتوضا فما هو الدليل على أن الطهارة لا تنتقض بتمام المدة الجواب أن نقول ما هو الدليل على أن الطهارة تنتقض بتمام المدة ما في دليل فالعلماء الذين قالوا إن الطهارة تنتقض بتمام المدة ليس عندهم دليل والأصل بقاء الطهارة أو انتقاضها الأصل بقاء الطهارة لأنها تمت بمقتضى دليل شرعي وما تم بمقتضى دليل شرعي لا يمكن أن يرتفع إلا بدليل شرعي فكر السنة هل فيها دليل على أنه إذا تمت مدة المسح انتقض الوضوء فاتش إلى, إلى آخر يوم من حياتك لا تجد شيئا السنة تدل على أنه إذا تمت المدة تم المس ولا مسح بعد تمام المدة ونحن نقول لا تمسح لكن طهارة باقيه ما دمت مسحت قبل أن تسمى المدة ولو بخمس دقائق تستمر على ما أنت عليه من الطهارة حتى تنتقل الطهارة في مسألة أخرى محل اختلاف بين العلماء لو أن الإنسان مسح ثم خلع فان تنتقل طهارته يرى بعض العلماء أن طهارته تنتقل وانه لابد من وضوء جديد ولكن الصحيح انها لا تنتقض وان طهارته باقيه فاذا قال قائل ما هو الدليل على ان طهارته لا تنتقض قلنا إيش ما هو الدليل على انها تنتقض هذا غدل مسح على الجوارب او على الخفين وتم الطهاره بمقتضى الدليل الشرعي وما تم بمقتضى الدليل الشرعي لا ينتقض إلا بدليل شرعي وهاتونا دليلا من السنه او من القران على ان خلع الخف او الجورب بعد مسح ينقض الوضوء ابحث إلى آخر يوم من حياتك لا تجري شيء طيب فإن قال قائل الممسوح عليه قد زاد الممسوح عليه قد زاد كنا لكن الممسوح عليه لما تم مسحه تمت إيش تمت الطهارة. فمن الذي ينقضها أرأيت لو أن شخص مسح رأس ثم حلقه بعد مسحه اينتقض وضوءه لا لا ينتقض وضوءه مع ان الممسوح هو الشعر قد لا فهذا قياس واضح جلي لان خلع الخف لا ينقض وضوء وهو الصحيح فصار شروط المسح على أو او الجوربين كم 3 اي يلبسهما على طهار ان يكون ذلك في الطهارة الصغرى دون الكبرى الثالث ان يكون في المدة المحددة شرعا وهناك شروط اخرى الحقها بعض العلماء فإن دل الدليل عليها قبلت وإن لم يدل الدليل عليها رفضا لأن انتبه لأن زيادة الشروط فاستلزم التضييق على الناس زيادة الشروط فاستلزم التضييق على الناس مثلا لو قال من شروط المس على الخب ان لا يكون فيه فتح ولا خرق إذا ضيق على الناس ومنع المسح على كل خف أو جورب فيه حرق أو فتك وهذا تطير فيقال أين الدليل على هذا الشرق أين الدليل على حالين في الواردة في المسح على الخففين مطلقة ما فيها انه يشترب الا لا يكون فيه خرق والصحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقيرا والغالب أن الفقراء لا تخلو خفافهم أو جواربهم من من الشقوق. فما هو الدليل؟ لا دليل. وإذا لم يكن هناك دليل من الكتاب أو السنة أو المعاني التي تشهد تشهد الشريعه فإن هذا الشروط تكون مكفورة. ولهذا لا نعلمه. دليلا على الشروط إلا الشروط الثلاثة التي ذكرنا لكم وذكرنا دليلا ونقتصر على هذا القدر من ما نريد أن نتكلم عليه حول هذا الموضوع إلا أننا نضيف بعض الشيء فيما يتعلق بالجبيرة الجبيرة هي عباره عن اعواد تشد على الكسر من اجل ان يجبر ولهذا سميت الجبيره تفاؤلا يقول العلماء اذا كان على الانسان جبيره او كان عليه دواء ملصق او لصقه على الم فإنه يمسح عليها في الحدث الأسفر وفي الحدث الأكبر مسحا غير مقدر بمدة ولا يشترط أن يضعها على طهارة لأن, هذه لأن هذا المسح مسح ضرورة وعلى هذا فتختلف عن الطين بأنها لا تشترط أن تكون على طهارة وليس لها مد محدودة ما دمت محتاجا اليها فامسح عليه اما اذا كانت على جرح فإن اذا كان في يد الانسان جرح فله مراتب المرتبه الاولى ان نقول يجب عليك ان تغسله فان ضرك الغص امسح عليه فان ضرك المسح وعليه لفافه فامسح على اللفافه فان لم يكن عليه لفافه والمس يضرك فتيمم عنه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت نعم نبدا الان بالاسئله على ان تكون المده الى الى 7.5 7.5 يا برنس ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم يقول السائل فضيلة الشيخ تاسست في المدينه شركه باسم شركه طيبه وتمت المساهمه فيها من قبل كثير من المواطنين وغيرهم وتم جمع الاسهم من المساهمين وبلغت مبلغا كبيرا من المال ولكن المسؤولين عن هذه الشركه ادخلوا هذه المبالغ في عده بنوك لفاائده الربويه وأعلنوا للمساهمين عن استلام الأرباح وتسارع البعض في استلام, في استلام ذلك لأنهم قالوا أنها, إنها أرباح للشركة ولكنهم تراجعوا بأنفسهم وأخبروا أنها فوائد وليست أرباح وبما أنني من المساهمين في هذه الشركة ولم أستنم أي شيء منهم إلى الآن فهل يجوز لي إبقاء المبلغ الذي ساهمت به معهم؟ وذلك ليتسنى لي استلام الأرباح الحقيقية مستقبلا هذا السؤال لا يمكن أن نجيب عليه حتى نتحقق من وضع الشركه وننظر في أمريكا ولا شك أن الأصل للإنسان والاحوط لدينه أن لا يساهم في هذه الشركات لماذا لان هذه الشركات الكبيره يكون عندها فائض كثير من المال وليس لها سبيل الى حفظه الا ان تضعه في البنوك والبنوك كما تعرفون تعطي البنوك كما تعرفون تعطي زيادة لبويه كما أنها أيضا ربما تأخذ من البنوك وتعطي زيادة ربويه فتقول أكلة للربا موكلة له. وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء. ولكن إذا قدر أن الإنسان قد تورط وساهم في هذه الشركات وأخذ أرباح السنويه فإن كان يعلم قدر الارباح بحيث يعطى جدولا فيه مصادر الربح وعرف ان هذا القدر من الربا بن فوائد بنكية، فعليه ان يخرجه تخلصا منه اما صدق على الفقراء وإما مساهمة في عمارة في مسجد وإما مساهمة في طبع كتب وإما مساهمة في إصلاح طرق أو غير ذلك هذا إذا علم الفائده الربوية أما إذا لم يعلم فإن الاحتياط أن يخرج نصف الربح الذي يأتيه نصف الربح السنوي الذي يأتيه لا يظلم ولا يظلم يقول السائل قضية الشيخ هل يجوز المسح على الجوارب المصنوعة من المنسوجات الطبيعية أو الصناعية وهي ما يطلق عليها الشراريب على أنها تشف عن البشر نعم يجوز المسح على الجوارب الخفيفة والثقيلة يعني التي تصرف البشرة والتي لا تصرف البشرة وذلك لأنه لا دليل على اشتراط أن تكون صفيقة والعله في المسح على الجوارب أو على الخطئين العلة مشقة الناس لأن الإنسان يتوضع وعليه جوارب لا ينتقدرون لأنه ممكن تروح تتوضع <تصفيق> لا ممكن تتوضع فليس هناك دليل على اشتراط اللاصفى في البشر واذا لم كنت دليل فالاصل ثقاء الشيء على اطلاقه نعم يقول السائل فضيله الشيخ هناك معامله منتشره بين الناس وسمعنا عنكم أنك عنكم انكم تقولون انها ربا وصوره المعامله أنه إذا أراد إنسان صرف خمسين ريال برأسها إلى خمسين, إلى خمسين مفرقة فأخذ منه ثلاثين مفرقة ووعده بإعطائه الباقي بعد مدة فهل هذا ربا نرجو التوضيح فيها وتبيين ذلك للناس وهل يدخل في ذلك ما لو أراد أن يشتري أشياء ثم بقي له في ذمة البائع شيء نعم المصارفة لا بد فيها من التقابض في مجلس الأقر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ذكر الأموال الربويه إذا اختلفت هذه الأصنات فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فإذا صرفت ورقة من فئة نئة فريد أن تتصيبها إلى فئه فئة عشرة فلا بد أن تقبض العوض في نفس المجمّع. فإن قبضت البعض وتركت البعض إلى أجل آخر إلى وقت آخر كان ذلك ربا. ربا فضل أو ربا نسيئة. إذا كان ربا بسبب التأخير فهو ربا نسيئة. وإذا كان الربا بسبب الزيادة فهو ربا فضل وعلى هذا فالربا الذي يكون لتأخير القضر الكل أو البعض من باب ربا نسيئا فلا يجوز فإذا أردت أن تصرف فاللعب الصارف كل العواب يقول السائل فضيلة الشيخ إذا لبس جور بيت فمسح على الأعلى فمسح على الاعلى ثم نزعه فهل له ان يمسح على الاسفل نعم. اذا لبس جوربين فمسح على الاعلى ثم نزعه فانه لا يمسح على الاسفل لانه اذا نزع المنسوع بطل, بطل المسح اما اذا لبس جوربا ومسح عليه ثم لبس عليه جوربا اخر على طهاره فانه يمسح الجورب الاعلى وتعتبر مده من مسح الجورب الاسفل مثاله لبس جوربا لصلاه الفجر ومسع عليه لصلاه الظهر ثم لبس عليه جوربا اخر فانه يمسح الجورب الاخر لكن يكون ابتداء مده مدة المسح من المسح الأول الذي هو لصلاة الظهر. يقول السائل فضيلة الشيخ كنت أرتكب معصية معصية فيما مضى وقد نذرت أن أصوم ثلاثة أيام كلما ارتكبتها حتى تجمع علي عدد كبير من الأيام فماذا علي أن أفعل الآن أولا عليك أن تتوب إلى الله من هذه الماصر وأن يكون لك عزيمه قوية وأن لا يغلبك الشيطان والهوى على تكرار هذه الماصر ولكن مع ذلك إذا نذرت أن تصوم ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل كلما فعلتها فإن هذا, النذر فإن هذا النذر يعتبر في حكم اليمين 40000 تفاصيل فإن هذا النذر يعتبر في حكم اليمين اي انه يجوز ان تصوم الايام التي عينت ويجوز ان تكفر كفاره يمين فاذا كنت قلت والله... لله علي نذر إن عاودت هذه المعصية أن أصوم ثلاثة أيام ثم عدت عليها نقول إن شئت فصلهم ثلاثة أيام وإن شئت فكفر كفارة يمين وكفاره يمين أطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحيل الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام نعم. يقول السهل فضيلة الشيخ ما حكم اعاده مسح الكفين بعد انقضاء مده المسح بان ينزعهما بعد انقضاء المده ويتطهر ويلبس الكفين للمره الثانيه وهكذا لا باس يجوز الإنسان ان يمسح على الكفين مدى الدغر ما دام كل ما تمت المده غسل قدميه فإنه لا بأس فإذا كان كل من تهت المدة نسعى القف ثم غسل ثم توضأ وغسل يجري ثم أعاد اللبس فل يفعلها ذلك ما شاء ولا حرج عليه يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز إعطاء الزكاة لشراء تذكرة إلى خارج المملكة للدعوة والإرشاد؟ لا يوزع لاعطاء الزكاه لصالح الدعوه والارشاد وذلك لان اهل الزكاه قد حصرهم الله عز وجل في ثمانيه اصنام انما الصدقات لمن الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانيه وسبيل الله الجهاد في سبيل الله جهاد الكفار فلا يجوز ان تصرف الزكاه بتذكره من اجل الذهاب إلى الدعوة إلى الدعوة. من أجل الدعوة في الدعوه الى الله نعم لو كان شخص يريد ان يسافر الى اهله وليس معه تذكره فلك ان تعطيه من الزكاه ما يشتري به التذكره ليسافر الى أهله. يقول السائل فضيلة الشيخ ذكرت اختلاف العلماء في طهارة من خلع الجورب بعد مسحه وأن الصحيح أنه يبقى على طهارته لكن إذا خلع الجورب بعد المسح ثم لبسه مرة أخرى فهل يكون على طهاره وإذا كان على طهاره فمتى تبدأ مدة المسح نعم إذا خلع القفر بعد مسحه فإنه لا يمكن أن يعيده فيمسح بي إلا بعد الوضع لأنه لو قيل بجواز إعادته بعد ذلك لم يكن لتحكيد المده فائده وعلى هدف نقول إذا خلعه بعد مسحه فإنه لا يعيده إلا على طهارة بالماء طهارة كاملة نعم يقول السائل قضية الشيخ توفي والدي وله مبلغ من المال في بنك من البنوك الربويه وقد وضعه لقصار كان هو وكيله ولكن هذا المبلغ يزيد كل سنه ما يسميه البنك بالادخار وبعد وفاه والدي اخرجت المال على أصحابه الا ان الفائده اخرجتها منه من واعطيتها المجاهدين علما إن, ان والدي عامي ولا يعلم حكم ذلك هذا التصرف من الرجل تصرف من طيب وهو إخراج الزيادة الربوية عن هذا المال لأن هذا تطهير له وهو من مصلحة القصار الذين هو ليون عليه ولكن لو أنه أخذ بذلك إذن من القاضي لكان أسلم لاني أخشى أن يأتي أحد من الناس أو هؤلاء القصار اذا كبروا، فيطالبوه بهذه أزيادة الربوية وإذا كان معهم إذن من القاضي فإن حكم القاضي يرفع النزاع أما التصرف من حيث الصحة الشرعية فهو تصرف من صحيح ولا حرج عليه فيه ما. يقول السائل هل يجوز المسح على العمامه وما يسمى بالطاقيه اما العمامه فيجوز المسح عليه لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه مسح على امامه واما الطاقيه فلا يجوز المسح عليه والفرق بينهما ان العمامه يشق نزعها لانها تطوى على الراس طيا فإذا أراد أن نحلها ثم يلبسها ملغة أخرى صار في هذا مشق عليه وأما الطاقية فلا ليس فيها مشق لكن هناك شيء يلبس على الرأس يسمونه القبع اظن هذا أو القبعة فهذا يمسح عليه لأن هذا يشمل جميع الرأس وربما يكون منه تحت الرقبة بعضه فيشق نزعه فيجوز المسح عليه والمسح على هذا قد يكون أولى من المسح على العمامة التي جاء بها السمو. يقول السائل علمنا من الدرس السابق هل؟ علمنا علمنا نعم. علمنا من الدرس السابق أن من الأمور التي تشترط في كون العبادة العبادة الصحيحة هو مقداره. وقد علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا غيره أن أحد, أحد عشر ركعة وأن عمر جمع الناس على ذلك فمن أين للناس الالتزام بهذا العدد من الصلاة في رمضان لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يزد في رمضان ولا غيره على إحدى عشق ركتها فإن عائش رضي الله عنها سويلت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركا ولكنه ثبت في الصحيث من حديث عباس أنه صلى 13 ركا فرجاء ذلك أيضا في بعض حديث عائش رضي الله عنه ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه سئل عن صلاة الليل عدد الركعات وأما قوله صلوا كما رأيتمون يصلي فهذا في الكيفية وليس في العدد فلو أن الإنسان خالف في كيفية الصلاة لقلنا إن صلاته باطلة لأنه يخالف قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتمون يصلي أما العدد فإنه لا حد لك ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل سلني يعني اسألني شيئا تريده قال أسألك مرافقتك في الجنة قال فأعني على نفسك بكثرة السجود أي بكثرة الصلاة ولا نحدد عليه الصلاة والسلام فصلاة الناس الآن في التراويح 23 ركعه ليس من البدع. وليس بمنكر صحيح ان الافضل الاقتصار على 11 عشره ركعه او ثلاثه ركعه مع التاني والفسح للناس من اجل ان يدعو الله عز وجل في حال السجود وان يكثروا من التسبيح في حال الركوع لا شك ان هذا هو الافضل لكنه لا ينكر على شخص زاد على 11 عشره 13 ثلاثه فصلى التراويح واحد 21 او 23 ركعه او اكثر كل هذا جائز وينكر على بعض الائمه السرعه بعض الائمه نسأل الله لنا ولهم الهدايه يسعون كثيرا في التراويح حتى ان الانسان لا يستطيع ان يسبح الا مره واحده يسبح وهذا لا شك انه خطا وأنه جناية وأنه إضاعة للأمانة التي جعلت على الإمام فالإمام مؤتمن يجب عليه أن يؤدي الإمانة بحيث يعطي الناس بسحة يتمكنون من أداء السنة نعم يقول السائل من هل تاهم وعلى رسوله من خلطاء الأربعة أنزيارك الصلاة وهل تبت عنه وعلى رسول الله سلم الذي قال يعني ركعتين ركعتين ما زاد ما علمنا إلا في حديث تدعى تدعى تدعى تدعى نعم و الذي قال رفعا الصحابة رضي الله عنهم مروح عنه في قيام الليل في رمضان وفي غيره أنواع أنواع من الصلاة بعضهم يقصر عن 11 و بعضهم يزيد إلى, إلى 39 أو أكثر كما قال المنحف رحمه الله أنه مروح في ذلك ألوان يعني معنا أشياء متعددة فكلها جاه لا هو صحيح. يقول السائل فضية الشيخ هل المسح على الجبيره أو الجرح وهنا مسألة بعض الناس إذا صلى مع الإمام الذي يصلي 23 وعشرين ركعة تجد إذا صلى 11 عشر ركعة ترك الإمام وربما يجلس بعض الناس إلى بعض في نفس المسجد في الحرم المكي أو في الحرم النبوي يتحدثون وهؤلاء لا شك انهم اخطاوا خطا عظيما كيف ذلك اولا انهم اخطاوا في مفارقه الإمام والخروج عن الجماعه وقد كان الصحابه رضي الله عنهم يوافقون الامام فيما هو اعظم من هذا فعثمان رضي الله عنه في حجه في حج أتم الصلاة في ميناء، أتم الصلاة في ميناء، وأنكر الصحابة عليه ذلك، حتى إن ابن مسعود استرجع لما بلغه هذا الأمر، ومع ومع هذا كان يصلي مع عثمان أربعة، يصلي أربعة وهو ينكرها، كيف تصلي أربعة وقد يعني وقد فقَالَ الخلاف شر وهذا لا شك انه غايه الفقر فاذا كان الصحابه وافقوا الامام فيما زاد على الركعات فكيف فيما زاد على الصلوات ففعل هؤلاء مخالف لفعل الصحابه رضي الله عنهم ثانيا انهم حرموا انفسهم قيام الليل فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليله وهؤلاء انصرفوا قبل انصراف الإمام فيحرمون كتابة قيام الليلة كامله الثالث أنهم كما قلت ربما يجتمع بعضهم إلى بعض يتحدثون ويشربون الشاي أو القهوة فيشوشون على المسلمين ويجعلون المسجد محلا للسواليف وشرب الشاي والقهوة. رابعاً أنهم بهذا العمل يفرقون جماعة المسلمين. فإذا نظر الناس إليهم قالوا لماذا تركوا الإمام؟ لماذا؟ فيحصل تفريق ويحصل تشويش على الناس. وهذا مما يدل على فقه عبد الله مسعود رضي الله عنه حيث قال كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاءكم كثر قراءكم يعني كثر من عندهم العلم لكن قل من عندهم الفقه في دين الله وليس العلم هو الفقه الفقه أن يكون عند الإنسان مدارك ونظر في الشريعة الإسلامية وقواعدها وما ترمي إليه من اجتماع الكلمة وعدم التنافر والاختلاف نعم يقول السائل قضية الشيخ هل المسح على الجبيره أو الجرف يكفي عن التيمم المسح على الجبيرة أو على الجبس أو على اللزقة التي تكون على البدن كاف عن التيمم لأن هذا المسح يعتبر تطهيرا. لمس على الرجل اذا كان عليه قدر فان لا يحتاج الى امه وهذا ايضا لا يحتاج الى شيء يقول السائل ما حكم الاماره في السفر ما حكم الاماره بالسفر هل, لل... هل, هل, هل هو للوجوب ام هل هو للوجوب هل هو للوجوب للاستحباب مع بيان الدليل امر النبي صلى الله عليه وسلم المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا عليهم أحدهم وذلك لأن التأمير يؤدي إلى الانضباط وعدم التنازل وإذا لم يكن عليهم أمير صار كل واحد منهم يرى رأيا وربما تنازعوا واختلفوا وحصل بذلك عناد فإذا كان عليهم أمير فإن الأمير يرجع إليه بما يوجه وعلى هذا الأمير عليه أن يتقي الله عز وجل في رعاية هؤلاء الذين معه والذين أمروه عليهم فيختار ما هو أصلح وأنفع وإذا أشكل عليه الأمر فإنه يشاورهم في ذلك ويتبع من يرى أنهم أعرف وأفهم فإن تساوى عنده الناس بذلك ذلك فإنه يتبع الأكثر فصار وظيفة الأمير أولا أن ي... يمشي أو أو أن يسير في الناس على ما يرى أنه أنو الأم الأمف أو فإن أشكل عليه فماذا يصنع نعم ماذا يصنع إذا اشك عليه يشاورهم فإذا اختلفوا عليه فإن رأى أن بعضهم أفهم من البعض وافق من ال من البعض أخذ برايه وإن أشكل عليه فإنه يأخذ برأي الأكثر طيب فإن تساوى الطرفان اثنان يقولان كذا واثنان يقولان كذا ولم يترجح عنده شيء فإنه إن أمكن أن يأخذ برأي هذا مرة هؤلاء مرة فهؤلاء مرة فعل وإلا أقرع بينهم أما كون التأمير على الوجوب أو على السحباب فالظاهر أنه على الاستخدام لأن هذا من باب الإرشاد والتوجيه وليس عبادة يؤمر بها فتكون حقا لله عز وجل بل هذا من باب التوجيه والإرشاد فيكون هذا الأمر للاستخدام فقط نعم. يقول السائل فريد الشيخ ثبت في الأثر الصحيح عن علي بن أبي طالب أنه توضأ ومسح على عليه ثم أتى المسجد وخلعهما ثم دخل المسجد وصلى السؤال هل المسح على النعلين جائز والمسح على الحذاء جائز على ايش على الحذاء هذا موضع اختلاف بين العلماء هل يمسح على النعلين او لا يمسح فمنهم من قال انه لا نمسح عليه لان المسح انما ورد على الجوارح وعلى الكفين والأصل غسل القدم إلا بدرين صحيح ورأى أن المسح على النعلين ضعيف ومنهم من حمل على أن النعلين تحتهما جوارب فصار المسح في ظاهر الحال على الجوارب نعم على النعلين ووضح حقيقة على الجوارب. ومنهم من قال ان الرجل لها ثلاث حالات الكشف والستر بالجوارب والخف والنعل اما اذا كانت مكشوفه ففرضها الغسل وان كانت مسطوره بالجوارب والخف ففرضها المسح وان كانت مسطوره بالنعل ففرضها الرش وربما يسمى المس الرش مسحا وهذا الذي اختاره الشيخ السلام بن زيني رحمه الله ولكن احتياط بلا شك ان يمسح وان لا يرش لان خلعا عليه سهل وليس فيه مشقة بل ولا وليقصد القدمين يقول السال فضية الشيخ ما حكم من خالف اجماع السلف في مسألة في الاصول او الفروع الإجماع حجه عند أهل الأصوليين فإذا أجمع السلف على مسألة فإنه لا يجوز الخروج عن إجماع ولكن الشأن كل الشأن في صحة الإجماع قد ينقل الإجماع وليس وليس بإجماع أي أن بعض العلماء ينقل إجماع الناس السلف أو من بعدهم على شيء ثم لا يكون ثم لا يكون في ذلك إجماع ومن أغرب ما مر عليه علي أن الإجماع أحيانا ينقل على خلاف إجماع آخر رأيت بعض العلماء يقول أجمع العلماء على قبول شهادة العبد ورأيت بعض العلماء آخرين يقول أجمعوا على رد شهادة العبد هذا الإجماع متناقضان وإذا أردت أن تعرف أن بعض العلماء يتساهل في نقل الإجماع فارجع إلى كتاب ابن القيم رحمه الله الصواعق المرسلة على غزو الجهميه والمعطلة فإنه ذكر مواضع كثيرة نقل فيها الإجماع وليس هناك اجماع فاذا ثبت اجماع السلف على مساله اصوليه او فرعيه فان اجماعهم حجه ولا تجوز مخالفته لكن الشان كل الشان في صحه الاجماع نعم فيقول السيد فضيله الشيخ اذا ورد نصين نص دلالته منطوق نص... هنا إذا ورد نصان نص دلالته منطوقه ونص دلالته مفهوم مخالفة، فعند الترجيح بعض بعض العلماء يقولون يقدم المنطوق على المفهوم، وبعضهم يقولون أن مفهوم المخالفة يخصص عموم المنطوق. الصحيح أننا نقدم المنطوق، لأننا إذا قدمنا المنطوق لم نخالف مفهوم المخالف فمثلا الرضا، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحرم المصة ولا المصتة. وفي هذه فعاية أن الرضا المحرم خمس رضاعات معلومات أن الرضا المحرم خمس رضاعات معلومات. فعندنا مفهوم وعندنا منطق. الحديث الأول. لا تحرم المصه ولا المصتتان مفهوم ان ما زاد عليهما فهو محرم وحديث عائشة يدل على أنه لا يحرم أدنى من الخمس فإذا عملنا بحديث عائشة فإننا لم نهم حديث الحديث الآخر لا تحرم المصه ولا المصتتان لأن هذا الحديث فاقا على دلالة صحيح لا تحرم المصطة ولا المصطة وإننا محرم خمسة طبعا فالصواب بلا شك نقدم المنطوق على المفهوم لأننا بتقديمنا للمنطوق على المفهوم لا نخرج عن دلالة المفهوم بخلاف العكس. يقول السائل أنا من أحد رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنطقة أنا, أنا. يا من أحد رجال هيئة الأمر بالمعروف الناهي عن المنكر، وإذا أردنا أمر الناس بالصلاة يقولون لنا لماذا لا تصلون أنتم أولا؟ فإذا صلينا نحن حين إقامة الصلاة، تمادى هؤلاء الناس عن الصلاة، فهل يجوز لنا تأخير الصلاة للمصلحة؟ يا رجال الهيئة لهم لهم إمرأة ولهم سلطه على امر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر فاذا امر الناس بالصلاه وقال المامور لماذا لا تصلي انت فهو انما يأمره بالصلاه دفعا عن نفسه وليس لله هذا الذي قيل له صل قال ليش ما صلي انت وش غرض بهذا هل غرضه أن يامرك بالمعروف او غرضه ان يدافع عن نفسه غرضه ان يدافع عن نفسه لكن نقول للهيئة أن يؤخر الصلاة من اجل أن يأمر الصلاة الناس بالصلاة وجميل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فوحرق عليه وجودهم بالنار وإذا انطلق مع هؤلاء القوم وقد أمر من يصلي بالناس لازم من ذلك ترك الجماعة, ترك الجماعة. فل... فللامر بالمعروف والنهي عن المنكر أو للهيئة أن تؤخر صلاة الجماعة من أجل أ... إقامة الناس للصلاة وبإمكان رجال الهيئة أن يصلوا جماعة ولو بعد انتاء الناس من صلاة الجماعة نعم سبو نصر. طيب أظن الشمس طلعت له من زمان طيب والى ما بعد صلاه المغرب ان شاء الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته